غير الله سبحانه وتعالى على, غ... على غير سريانه، ولكن السيدة وهذا ظاهر من من تكن السيرة، السيرة من تجربة مشكلة مشكلة اللي اللي وأنهم وأنهم من الدنيا، ومن جدنا أن براءة لا، وأنه نريد أن نضعه في الدنيا ولا في الدنيا، وليس من رسول ولا رسول سياق وهم الصلاة، المشكلة الثانية التي تجرب في المأثور نفسه ويستخدامها لكفر هو شفر فالتالى دور العلماء من درجة تاريخنا هو إحياء التاريخ بمعاليه التي تطمس لدرورها التي تضيء ظلمات الشبث الذي إحياء من داخل النص العظام هذي حالة التاريخ ورغب طاقود جدنيه طاقود في مسأل النساء الطاحب ورغب أن ربط نساء هرديد من الطاحب ووو ويسون الشيطان ويسون السبب لأن الله لا يخلق من العباد إلا ملكا خالص خالص خالص صافي لا شيء تكمن لأن الله عز وجل أعلى مستوى من الشيطان أكبر ما هو من شر كبير ويأتي <تصفيق> ف... هذا ويأتي هذا الفاروس. من داخل الناس يأخذ بعض الأبوضية ده فحركة جهة اللي إذا تسمع لابد أن تبين أن هذه الأبوضية هي الأبوضية ومن بني أن تسمعها إلا يدعو أن هذا الشيء وصارت هذه الأبوضية لغير الله الشيء فهي حركة التواهيج ونظر بألف كده رسول الله في الحاراتات التوجيهية التي تمت في أذنان الله أو في الأذنان السابقة في إذنان الأمة المحمد والسلام في أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مجدد لمعاني التواجد الذي كانت اندرست في نيسة الإن السبخة من هنا مسأل عرب لجمع نسبة لإغراهيب العرب مطرنش والعرب في الجزيرة كان ينتسب لها مئة إغراهيب ينتسب لجمع إغراهيب ويقول نحن أول الناس بي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 ويسرف إليها النجوء ويسرف إليها الدعاة ويسرف إليها الإلسجاء ويسرف إليها الزماء ويسرف إليها الخوف والرجاء أن الله ينهي إلا إذا عزيز ويقولون من علاقة وقصور من استشناعات على هذه العبادات الباطن ويقولون أن كل ما الناس له الوقت ومنونة إرهاية كل ذلك لما دخل جنيه صلى الله عليه وسلم القعدة للفتح الأسوأ في ويقول إلا أصنعهم هعوا وجدها تطوري في الكعبة في صورة إبراهيم وإسمع الله لأنهم هم يتقاسم الاجباء تقاسم الاجباء فهذا لدي الشيء هم كانوا يمتسلوا فجاء النبي صلى الله لهم أن هذه هي إجابة اتخاذ الوصائف والتفارات من الله يعجب هذه الإجابة يا شخص وأنهم كان مثلا لأنهم يمسلون بل كانوا في ظالماتيسهم يغيلي انهم اقرب الى الله يمنحلهم الله عزق ابو جهر في غزءة بجهر اول غزمة معنا يقول اللهم منصر الله صائحة دي اللهم منصر ارسلنا للنحن وانساعنا للفقير. هذا دعاء منصر اضع علي جهر اضع علي جهر يقول الله منصر الله اللهم منصر اول صائحة دي وقال محمد صلى الله عليه وسلم وقال على السؤالين حتى له معارضهم وصداء الناس في عمره وقال محمد صلى الله عليه وسلم وقال محمد صلى التي كانت لكل أحد العالمين وجاء الشيطان ببعض الصور الشركية بلا انه أنه يأخذ الله اشتشف الله بجزن الشركية وبالإمان وما من الناس به الناس لأمر المرئين بخمسة بخمسة سيفين وعماء شف إن وقته القرآن ما يرد البال؟ فيبدون الله ويكشفون ملامه من داخل القرآن من كل جلّ من كل مفصل من الآن ما التحييج هذه المشألة إخرى فالصناية تثيرها إذا أردنا أن التفضيل هو صفة التفتاق وليس التفتاق بعض ذلك أملئنا بخطائر السنة بخطائر الفكرة بخطائر العقيدة بخطائر التحييج هنا التحييج في عدم طبول أي دخل يمكن سرع هذا التحييج لكن الشيطان أتى إليه و جاء إليه الله المسلم مثلا بلا شيء قامت حركة الهدى وقاموا ابو بكر ومعركة أبو بكر رضي الله عنه مع المشيكين من معركة على مهدى حكث معركة حكث ثم جاءت الأمم وربيت أن تأخذ من زبالات اليونان وزبالات علي الفتر ودخل المنطق المناني على أمة الحمد صلى الله عليه وسلم وأجدهم إلى بعض الشكر و هذا الشيء من اتعبق لأسماء الله وقتضار لحد ذلك لأنه يقول القرآن ليس هو قرآن هو مخلص وأدى القائد لهم لأن جرى الزجاجة عن اقتضار خلقناه يصل الى اقتضار و بقالوا أمرهم كما اقترب إنهم أحمد أفتع قول المحر أي أنه يقول جنسي في القرآن وهو الذي أدى ذهنجا إلى القائد اللي هو في مجرد نتاعي من أهدى حركات التجيب الظاهرة لذي أنه يقول إننا يا معركة إما الناس معركة إما على أمواتنا الأمر الأول توحيد الله في الربادة والثانيا فوحيد مصدر الثلق هذه معركة الإمام الحديث قال للناس أنه ماذا شاء وضع وجاة وجا الناس عليها لن تكون حرفة الإمام إحنا نستجد في ولا تكون حافظة إمام أحمد الشجدية في, في مسألة النساء للسرعة لما يحارب الناس مثلين أنني أقول أنا أن الطلاق هو كده ورأيك كما يقول الناس كده ليس كده حافظة التي قاتل الناس على الله أو التي حولها من أجلها رحمه الله حركة إمام أحمد الشجدية هي رب ما استأثر الله يجري بني خطيه. لما أراد المشيكونان في ذلك الوقت أن يحرم الرب عزا ويلا من هذا الحق ويأتفاته أسمع له وظهرت ذلك ماذا من الواضحة وظهر منه أنه حارض الناس وحفظ الله جميل دوال الدين بأن بيجن من الناس هذا الحق الذي يبجأ من ذا إلى الله ولا يستطيع منه لأن هذا السن هو شيء مرتفع وثم الأمر الآخر هو منه الملاهج الباطلة في الاستجلال على الحق وهو علم إسرق ذلك الزنادج يسمى اللهم الكلام ونظر أنه علم الكلام هو منهج الصوار منهج الصوار هو الاستجلال به على الحق بعينها للصوار وفي هذه الحرب راحنا يسرى الله أعطيه بها على النساء وعلى غيره بذلك حركات تجيت لا تقوم على أنه حركات على معرفة السهيد، ولا بد على أن القاعد أن كل في السهيد في أي طرف ولا ينبغي أن تجد هذا المعاني موضع للحركة السهيد، وثُمَّ كل من تلامد أنما الذي لا يخاف على أن الشمس تأتي أساس المعرفة، الرجل الذي لا يخاف على أنما أن تقع في الشمس هو الرجل الذي لا أعرفه السهيد، كما قال الإمام الأثنين. بالحسن يحفظٍ عن مدولات الجافع قال الذي لا يخاف على نفسه المساط streng لا يعظم هو الصحailable قال الذي لا يخاف الشرك لا الله. ولا يعظم هو الصحاف فذل كان الثانى الرسول الليه صلى الله عليه وسلم نصر يخافون المساط عالمه حق التتعلم اللي كان لنا heyلم الذي وحاوله اعداءه او ان يصور ان يقف لمتى لما قف فهمه absorال صوت كيفية الصراع الثغاثي يتجهد ستة البيانات من صيحة في قضية السرط الضغير محلّة السرط الضغير محلّة تحاول المتخدم من هذه المشاكل في المشاكل السرطية يعني المشاكل الإجناسية لكن بالحقيقة معارضة الإيمان أحمد الإمكانية لأحمد الثانية هي معارضة الترهي وصرح في أكثر منطقة من الإيمان الجهلة بس لنا نستطور الجهلة معنا لا إله إلا الله لذا ما وقع في المسرحيات وبلغه شيء في التراث في ضمن شيء في التفسير وبلنا شيء في المتكلمين وبلنا شيء الفقه من باب التطور وهذا الغير وتغير في معنى هو الذي كانت تتفق عليه هو الاسم الصوره ادهور ما في بين الناسين وبين التفادي فمعرفة اللهم عشان ما في التربيح يعيبوا آلهاتنا لكثر أحساننا لحكوم على الناس لكثر أحساننا لون انه ما نحصل قلهم هنال خوالد فهذا نشط موجود في التساوى الكبرى للتنين رحفة أن رجلاً دخل من المحسن العودة الفجأة الموجود فقالوا يقولون عننا حوارا فان جميتكم إن دنيا قال عنها حوار فالحوار يقطع الحوار يقطعه كله فلا تجنس ما عليك منه ما عليك تردي وما عليك جلاء إنسجتك أو من هي إنسجتك الغسفي الإنسج لا منهج شرفي ولا كلامية ولا موسيقية ولا صوفية شفية ولا غيره النفس هو تعاس ووحك بين احتلاف نفس الناس كذلك يا حركة الحمد أبوهاد رحمه الله المعرفة المعرفة الطاهرة ما جاء ليقول رجاج الناس في أن يكونوا كله حنابرة بعد الأمن من تسجيل إلى حركة ما جاء للمعرفة رجاجة حنابرة كما كان يقول الله من الأيام أن الحركة أحمد محمد أبوها من الناس حنابرة الرجال فقال بالناس على ما في يوم من الأيام لا تسلم خصها ولا تخطب خطبها ولا تقلم ولا تكتب ما أنت تكتب له أن تكتب الناس لمحبلي أو تعبد من الحمد لله ليس من المحمد غيره ما تعبد الناس لمحبلي ولا في ولا المنسي ولا يسجد للعاصم بالله صلى الله عليه وسلم لمن لا جداسته لأجل التقرير قالوا أما الله لا الله على أي الله ويسعوا هذا التقليد انها اتلم المريضة على ذلك الاتباء مربع صدقات القبير مش عال قبير فهي من يريد الإسلام او الإسلام. في من يريد الإسلام يعرف الرب على حقيقة او لا يعرف في الرب على حقيقتي يمين يعبد الله بطريقة شرسية يجب معه غيره او يمين يعبد الله مريسي انه يترس هل يسعيني؟ يعني اوانه يسعيني يا رحمة الثالث الكلام محمد العبدالي الناس الآخرين يجب من نعمل وطوفي لأنه محمل الدعوة أو أسباع الدعوة وثيرت في بلاد دعوة ناس مجرد لا أبطل لصم تجربة والأهلان في الإشارة المعاهد الشرعية التي قامت في الإشارة كانوا أظهرون فهذه المعاهد تقدر الله تكون من أجل ديانة حقيقة التهيب وما قادم في شيء. من اجل يأكبر الاذن الشرعي او الاذن الرسمي بان تطرف لها هذه المعالج الشرعية هلابد ان تأكد اذن من بعض الجامعات المصرفية وعامل الجامعات يجب ان تشمل الاذن الاذن السائل وعن يأخد الاذن من الاذن الاذن بحيث اعترض بها انها من عائل اظهر معصري دي وانها اتوى طرف هذه الشهادة الاذن لانه الطالب بعد ذلك ان جمعين من لابد ان يجلب يدرسي في الدراسة و تباعد جنة معاك و لابد ان تكون علي جنة معاك و تربيه فطلب لابد اجياء معاك محمد السعوية و تربيه ان تعتمد منه جهال للجماعة او غالب المعانة الشرعية معاك محمد كان اترار القائم على الاصل انه الدعوة بالاجل بلان حفظك السعوية اما ان يكون حياتي ولا حمدني طريق اليقين هو ما كنا نتحدث عنه لكن لا تقوله باسم المصلح لكن هذا المثل المصلح حتى وصلنا الى وضع ديال وضع من جانب الاستعاب والاستهاد وهو ثاني مسار اخر لكن عليها عليها في اساس تقع عليه عندك عليه شروط الايمان في خلاصه هذه الصوره الجديه فكان السلام الفني على هذه الجنه من اعتراف كان استمر القيم على هذه مع... على هذه الجامعة من اقتراب المعاهد الشيعية التي نسميها بالشوارد، من اقترابها من كل هذه الجامعات. أنت جالس من الحمد لله. فصوت المعركة ما بين صوت المعركة ما بين الجامعة وما بين الأبطال دحنا في المعركة حمد لله. نردك أنا حمد لله جل جل حمد وانا حمد اللي تقدمت عني الحمد فيه ماذا ما صار في المسألة وصلها بمسألة خطأ دعوت الشيخ محمد بن عبد الله عليه ورحمة الله دعوت من الأجل بأي صرفه وقال كتاب ما يضع الناس وهي يجب له ترفقه هيا يجب له ترفقه هيا في تحت اخطيارات المصريون المصريون المصريون وكما يقول لأناس أبوشهم عمالهم وكما يقول لأناس بيساهم شافرية أو كما يقول بعض الناس تفسيرا على عمدها جديد بديد أن يقول لأناس يكون ثلاثية لأنه في أسر الثلاثية التي هي امتداد لهذه الحركات في يكون معها من رسول الله الله الله سبحانه لأهل المهمة لأهل المثالين يقول بسرون القرية من محمد بن عبد الله، ليسود قتب ومن بعده الى يوم القيامة هذه الحارثة هي حارثة ثلاثية لإحياء التوحيد الجامع لها هو إحياء التوحيد وإماس الشرق وإحياء ملحب التنقيم ببيان الطرق الباطلة من إشراقية معرفية إشراقية عن طريق التوحيد أو كلامية تنسفية تؤذيكم هذه الشرق في مسائل المتعلق بالتوحيد يعني ملحب بإستداد التوحيد وليس ملحب بإستداد المسألة فكرية ده ولكن تكون هصول مع الامرين انت تقول ان العام الحنا تقول ان العام قطعي الحنا تقول العام قطعي والخاص ذريب الجنور يقول وخاص قطعي والعام لا تكن هصول على العزيزة دائبي هذه القضاية الاسرية وانت ينتقى مسألة ان تنقص لحدودنا ان هذا مثل وهذا مثل وهذا مثل وهذا مثل لكن ما هي الحسن للخطأ والصواب لا يزل ما يحكم الشيخ يصف ما يباين الشيخ يصف فدعوض الشيخ جمب عالوهاد ورحمه الله هو السلسة والتطهنة لحركة احناء السوحيد الان انه الي حدث طبعا كل الدعوة ان التغييد لا يفهم حركة الشيخ او اغلبهم دوانا حدث ان الناس لم يفهمهم بعد تاني الحمد فصار التوحيد هو ثبت استخطاق للرب صارت فلا التوحيد. التوحيد علّت يتكلم. يتكلم الكلام عن توحيد عن توحيد التوحيد, التوحيد, يتحدث يتحدث يتحدث يتحدث. التوحيد من هنا. ألف كلام، ألف كذا يدور توحيد. ما يدور توحيد من بالي الكلام. إذا كلام عن عين وسنجي، وعين كذا، وعين توحيد، وكله يدور على توحيد الله ذاتا وصفات ومرح. لا تجد في الدنيا ألف كذا توحيد الكلام عن ولا يتكلم عن مستورحي وهو حق الله على العزيز وهو صورة التحق معنى لا إله إلا الضغط ولا إله يعني لا مألوف لا إله مألوف ومألوف أي معجول أي طرق وهذه الحركة وهذه هي المعركة التي قاموا علينا عن الناس فلن يكون من هذا فبالنى فبالنى من هذا يكون حراف كذلك مما نرى في هذا العصر من عدم فهم بحركة التوحيد في خانه عبد محمد بن يوسف بن الله الحاجة حادث سلبي الحادث السلبي اصل ان حاجة من اجل العبده التوحيد ما هو الطاغوت الذي ظهر ما هو التوحيد الذي في جرير محمد ان لم يكن الذي ظهر هذه الطاغوت السفيهه تتعدى كل معبود غير غير معبود غير الله عز وجل لا كل ما اموت المحبوس غير الله سبحانه وتعالى فيما يطهبت العبادة وصبت الأعمال اليهين ان الله ليصببت الله بير الله حرق الان حدوك الله وهي وكل ما في جديد التوحيد وكلها ما في فيه مسمى النجادة فالان لا هرطة عميز يريد ان من العبادة له فحرق التوحيد والتجديد تبدأ بعن تكشف عن هذا الحق لا ينبغي أن يكون لنا من قبل أن نكون من هذا الأحد، الحنابل. عن هذا الصوت شو تكون صاحبه؟ هذا السبب، هذا السبب هذا. الحنادية كما أن الحنادية صارت ماركتها خطوط مميزة حركة مبسطة، حمد للشاة الحنادية. كحركة كقصة من الشاة المحلة، إذا حنفنا قصة الشاة المحلة. يا حسين مين أولى الاتباع محمد مين الشافئين لأبو حديثه فهذا يثبت أجبه من الشافئين أولى الاتباع تبخل على الأجل وهذا حدث يتبع الأجبه على أنه الأولى الاتباع هو أبو أبو أبو محمد الحمد مين أولى الاتباع بحلو أبو محمد محمد الحمد وماذا يا غدوة محمد أنا داخل إطراف الإسلام وهو ليس الحرق هل هي ليس تبقي في مريضة معركة نعم مجلس يتعلم الحق فيها لا اقول عن الانياء الانياء الانياء ان نصوها عقلات المسائل فقلا و لكن ليست معركة ليست محركة المسائلين فكما انا حركات الايمة التي احققت من التوحيد بعض الاسباع لا اصبع الأسباع, الاسباع لهؤلاء المجددين فانحافوا عن المسائل كذلك حركة محمد بن عبد عبدالله رحمه الله حركة ثلاثية حصابها ضوء الحرار فجدل ان تكون مع الخصوم حركة توحيد معرض التوحيد مع مشركين او مع شركين او هارت صارت حركة مسائف بقية مع خصوم الان عامت اهل الحديث في داخل كمار الوحوض عامت اهل الحديث الموجودين في نزيل انا في السجن الزعوة الخصومات هم مع خصومه في مسائف حتى لو جه في طول بتاخذ نفس كتير انظر لمن يختصم مع الناس يختصم مع الناس يا هل اضع يدي على الصدر او لا اضع يدي على البطن او السفر خصومه مع الناس خصومه التوحيد مع الشيخ انك تكون حاجه في متحضر تكون صوت حلفي صوت ثابت لو كان ليس لا يشهد من شيئ بالاستدلال الرغبه والخشوم هذول بالكوبس فالاصل الخصومة ما بين الرماه دعوه التخفيف وخصومهم كلها في هذه القضيه مناقشات يا مصري الصحه هم الكلام الشواط والتنزيل في مسائل المناقشه بين الخصوم وبين الخصوم بين واحد وبين الان كم عدد المؤلفات التي قامت مدين الشيخان في الالبان وضعه في كل منه دي نساءلة النقاة انه هو اللي لاسي لنسانيه اللي لاسي نجد كم المؤلفات اللي ذات حتى صارت حثومة بينها تلاسة الواحد وكما مو هل مؤلف وهذا المؤلف وهذا يوم وكانها المعرفة كانها المعرفة ما بين من؟ مما بين السلاثين وما بين خلق من الاصر ما ضايدا السلطة وما بين خلفي ما بين مسار التوحيد حركة التوحيد وليقم في المحافظين جهاز كان الناس جنال عبد اللهار حنادر مش لكيه يكان شاكوين مش لكيه وكان حلفي مش لكيه لن يجنع فشناد حناد الشاكري كان التوحيد مش لكيه كلاهرب انهان قطيمة كم من بين سيو في هابب وعابب من قدر وضينا دعوة سلطية على نابة على حاله كل المؤذيات الشيخ بديع سيندي وضعه يد بعده على الصدر بعد القيام من الركوع هل اشفتوا ان ده فعل مع عارف اده لان ان تحول من مساجد بدون كروه لا بس في يوم عاده كلها بلاش في ناس هذا السلكي وهذا اخر مستدفين هاي مسائل؟ ما هي الكتورات التي تقول هاي هي مسائل التواجد من الطابط المعاصر الطابط المعاصر من امام احمد هو الجوية من الطابوت ذات الوكاوين الطابط من امام احمد عند امام احمد تنتين الوكاوين كما تكلم على رحمة الله بشتما عزيزة السلام في عصر محمد الوهام رحمه الله themes for warp and so forth الان من الرباب البراب والاهم الان بقhabitude antique huял 74 التخرض من التوحيد Vorteعة dunno هتكرھج من حبادة الله تقبل Metropolitan AudAlexvan وتعبد The普通 الي الي ه الاصنان السوق هنالان معارك tuh التوحيد الطاع هي طاق shape وهي هو how often REPOO assim والدعوة الانبياء يقضي الان يقضي ان لا يفع الا الله لا يحكم البشر للا الله وهو проون بحقي في المن الحرس والدمار تكون حراسة من اجل معارضات بصر ما هو التوحيد لما تحدث معاليه في ما هو الناس لما الاسلام معاليه فيقول ما هو وهذه لما على معاليه فيقول ما هو اذا لما لي معاليه فيقول ما هو التوحيد لما تحدث معاليه فيقول ما هو التوحيد لما تحدث معاليه فيقول ما هو التوحيد لما من لم يعرف ما وفع الناس فيه من الشرط والتفصة ولا عز التحيط عليك ان تتعلم التحيط من يتعلم لان القائد من خاصة على نفسه الشرطة هو لا يعرف التحرك. ومن خاصة على العمل الذي يخص على الناس الشرطة ولا عز التحيط معارف كبيرة الاعمى بالخصوص على اسم الشرطية لان يرجع ان تكون معركة ما بين الفوق والسلفي علينا ان الاه يسدد انا ما فيش مدينه رسمها انها بمعرفه ما بين شيخ وشيخ سلفي وغير سلفي على مجده لكن دي على مستوى قيمه او رئيس او على, على الشعب لا هي ده ده محفظه ما فيش حاجه في الحصص السفيه عندهم في الشركية ممهدها عليك بمع ذلك الخطومة الكبيرة التي تجريد يتفهم على أي شيء بالعشف ان الطريقة لطمس التوحيد اوضعات التوحيد الرجالي نشوف من الوقعت في الناس هو سب الناس دائمه القوارج وكثورون بالمجموع وهذا الكلام في الترابط كل يوم بها الإيمان أحمد كل يوم بلاحظة الإيمان كل يوم بلاحظة الإيمان قيم كل يوم بيهر فهذا كتاب الحقيقة كده طب هذا شو صار كتاب صغير ما هو على يوضع الله كتاب صغير حديث في الرف على بذعة كان بها اهل الظلام محتج بها اهل الاشراق على ان عبادتهم والرجوع اليها المفروض ان الخلود يفرض عندها ان بعدتها تفكر الرجل الرجل ما زال ربي على عقيده الثقفه او ما زال ربي يعتقد ان الله ربك فصحيح هي ذات ناقش بطريقة اوليه لمفرق بين ربي والإله وتصديق ربك لكنها وهذه الحقيقة من اعظم الشئ عرض الشيخ محمد بن عليه الرحمة الله انه يرجل المسائل العظيمة ليقرأها الجاهز يعني هذه المسائل التي دوا إذنها تشف لو قرأها المسائل العادل انت تحتاج إلى تطارق أين أن تفرق له وهي تبحث لي يا تبحث لي يا تبحث لي هذا اه انت تحطير هذا ذاكي هو دمير جواهات الإسائل دان أكثر من الشواهد من غير المناقش في القواعد، التي دات سمها اللي اعتربت العلم فالثمان الشوائل المستقرة في بيه الجاهل والعالم ليثبت ما هو الترحيب الجاه من الجاهل والأمبياء هذه بسرد الحق الان ما هي معركة التوحيد المحب بين واحدين و قصونا ما هي المعركة المعركة التي اذا اذا هربنا منها فمحن اتجه على اولا بالتوحيد وثانيا نحن جبناء. لماذا؟ بأرمنا مصارع من صارع اقوام الناس. الناحة الان ذاته وانا من صارع قبل خلق القرآن. كم يعلم الطائلون في الامة لطائل خلق القرآن؟ مجموعة قلع. وانا سبحانته المعرفة الكبيرة والتي ارادت ان تطلس الامة في زمن احمد الحمد الكادة الامة كلها تذهب ولما انتصر الاسلام على ودي احمد عليه ورحمة الله مما انتصل الاسلام وانما يبقى اقول وانا سؤكماس من عالم الشرك يابد ان يبقى لها فرود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 الاحتتام والياسف واحتام للدفتور الشركية واستغاد المجم الكافرة ليست ليفتوحي بل هي مسألة مختلفية مسألة متعددة بالمعاصر في الزنا وطلب الخلف وبين حقيقة الرافجية لا يسوفني تعالى انا مشيط موقف وانها استئتار بحق من حقيقة الله لبعض الخلف الذين ارادوا ان يكون ثواريتك فأنا بالأساس مهمين يريد أن يكون مجدده عندما لا يكون مجدد واحد لذلك تريد أن تكون حركة جماعة في محقال بالنور فالتجديد هو لأم عالم التوحيد الذي ينبق بالشرك للطوحيد الذي يتجدع بزن الجديد الزن <تزريب> الجديد للطوحيد المجدد الأعام والمشداء وهو أحد أصناف الطوحيد الذي يتجدع بإماء قديما لكنها الأعام تتجدع بشوة مواضحة الجديدة وبصورة فتاتة في نشمالية قدم كما كان قدم من الام خلق من عباس الفيديو واتجاء اليها لو جذكرنا سمع من الام في في هذا الجمال من خلق قدرين تعليمه لإستثار والقوانين وأن يحتفن اليها حتى بعد المشاكل وذلك يردون اربابة الامن الصوفية وعلى فقهة الان اربابة الاساسية وعلى فقهة يسلسل من الامن ولم يدفعون أوكتر. أوكتر. او نكذة وال. نكذة وال. نكذة نكذة في او في صلاح صلاح اللي في الصين ده في سنون في صلاح صلاح في او في صلاح الشيخ اللي فيهم ان ده كويس ان انت تقدر ان تجاهد في المكان لازم انت تنشئ ويبقى صاحب كنا نقول شيء في الجيش ان في المعركه العظيمه امر يستوفي مثل فعيل المسلسل الصراخ دوله مش شيء عادي ايه مشاهد ايه مشاهد لا فيه ايه مشاهد ظالم يتمكن لاني لا هل يقرأت ان افضل دائما دائما دائما على مبوعة بنادي رسالة مبوعة فعلها رسولياته عليه سجلزها على حصولي وحصولي احياء حاجة طاتجة الدجاجة التي بدأها اللي هو عليه رحمه الله سيد فتس لما كان أكثر الناس ميشها بها وأكثر الناس رؤيا لها من خلال نصف طوالي لذلك الله سبحانه وتعالى تعالى يجعل الخلق ميشه وكان المسجد كان في الجزيرة العربية أشد ما يكون فكان حركة الأئمة الجليل على حال الأئمة في المسجد الأردني كان أول ما بدأ الميشه في او شركة دستور أستخدو الله شركة دستور القرم كان عادي من يدخل الهوثين في حارة السنوية في مصر وطولت حركة التوحيد ان شاء الله من طريقا في لإسلام من التغيير هذه البغرة المشنة طبعا مع الطيعة اللي اعتاد منها هو لا يكثر من مجموع ولا مراجعات اعتني حتى لا يفهم هذا الكلام وكان مع الناح عزيزي الأخرى جميعين من بغرة الشب بالنجد التوحيد كان غضاء التوحيد يعني لجد عندهم من الشرط وقت رعا أنه تدعو نجيه أن الله بها فكانت تغيير خرج من هذا الشيء وكمان من بيته العام الخرجه لمسو عليه السلام فقال لديهم ببيت الشرط في موسى ومصدرت الدكتور القائم الشرطي العالم الإسلامي أخرج الله عزيزي تعالى من هذا هذا في هذا المعلم ونبدأ نحتاج له ونقدره الغرب على خطومه الحقيقة احمد شاتر بيه الشيخ عليه رحمة الله كانت معركة الوضع الواضحة بيانها كأكثر من المعركة المعاصفة الان معركة بتهيب الشيخ مدينة جمع الحكم هل هو لله امن الضكور القانون الوضع امنه لله السبحانه وتعالى كان واضحة لكن استطيع ان نقول اقول ان جمع الله عزه الخيرات في هجم اسمعت في هذا ها... ها... فيه المجتمع فيها معنى واضح اكثر من بيني يا اصغر وخسيت فاطمه رضي الله عنها كان صلاه النبي المقدم مستحضرا لحديث يحث من وم... سيدي ان الله عز وجل او اصر على هذا الحق و... وهذا الصرح بيرسم مجد في هذه الدعوه دعوه الترحيب وكشف المستور المعاصر في هذا فكل ما في كما جاء الحنادرة يكسر بكل معركة الانضام حد ارتكالات وكمال جاء بعض الموصلين من معركة النبيع الواحد يليش يكفي معركة كل حنبال يليكون حنبال يليكون اينا كل يولوم او بعض الناس الان من الوضع المستلفية معركة مدين الثلاثي والثلاثي انت تابع لكتاو الشيخ موصل اربان ومتابع ليه الشافر او طبعا انا نحن جاءت تباوه انا نحن جاءت تباوه لعنال الناس هي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 معركة من يترقى. يترقى في ممكن الشيف ده ما هو الشخص؟ مثلاً، ينام في المستشفى، آه، يمكن هذا الشخص أن ينام في المستشفى، حتى ما يصح الناس ما في المستشفى إحنا ما نسمع حرق، الرجال يدخلون هذا الصديد، أنت حصلت؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ جديد شفناه؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ ما شفناه؟ وماذا اعرف كما في كل يجيئة المتسجدين ببعض المظاهر الحق ومع المتسجدين جيبة محمد مدافع عن, عن المشركين سهوك يعني المتسجدين لئلة محمد ناصر في الله وقبل وإن مدافع عن المحن السبري ودعاك جهاز من ممتسجدين من دعوة الشيخ محمد علم الوهاد المتسجدين جيبة مدافع عن المشركين فيدرم ان هؤلاء الذين شرعوا الناس دين جديدا وعزم الناس لهم المدخل الضغط للناس مداتي عنه بماذا بجدع أهل الضلال بشكل اعتقاد الذي دينها الأقلته إن الله بدء لم يكره رجل ولا يعدني شيكا إذا شرع من الناس دينا يحتاج إلى أهل ما إذا اعتقد أن دين الله هو أقل مدتنا من هذا الدين دين شرعه على الطاقة فهي سوف يدينه لنحمد أدوان طبيعي مشكل اعتقاد سبباطر وأنا أقول طبعا أخذ معكم غير ان مصطلح بدي انذكرها في المحاضرات السابقه وهي كلمه الاقتباس بيقعد ينظر على ماذا تم تصادف اكثر ما تصادف كلمه الاقتباس يعني بتقول كلمه الاقتباس هي ببساطه يعني مصدر من هي منش. من مصدر يمنش يمنش جعل او فسرا الي ما او المعنى الاعتقاد القلماء مثل النصر يمنش يمنج جعل أو تسر أليما بسر الاعتقاد القلماء دينا دينا دينا ضف السير أو الإن من كلمة الاعتقاد مثلا الهجم يقول عليه ورحمة الله فيثار يعني المستهدف ما هو الاتفاق انتني اريد ان اشرح ما هو الاتفاق دوله استقرار قسم لشيء الله ثم يستفيد قسمنا من قصير شنو بنقول له لا ما استغفرنا تفيد نسبه المعرفه وهي قضاء متعدد في التصوير وتفادي الجدوى والاستقرار شيء لا تحس ان الله تجد القصد والفرض لو توضح لي اه فالآن صرونا على ماذا يتكلم في هناك الاتقاط السبب وعيد التعريف وعيد دفوع التعريف يقول الاتقاط وكناني كي يجرعه الأن السمرة صارف لبعض أولئك في الاتقاط يقول الاتقاط هو استقرار حكم من بشيء في كماذا على ماذا يمكن أن على ماذا يدير على المسائل المتعلقة بالإثبات المعرفة احنا قلنا التوحي مطالب المطالب بيها في التصدق والموء المطالب بيها لأنها بإقرار والتجن المعرفة ما كان متعلق بالخبر الله خالق الله راجل واتنهم بيها تصدق بها بمعنى تشهد بمعنى هنا ماذا تشهد تعيب تشتهد تشهد على نفس العنفة الآن نعيد كلمة الاثقاب نترى وعلى ماذا تدور كلمة الاثقاب من أجل أنه إذا وثقت كلمة الاثقاب لا تترط إلا معنى واحدة فقط للتوحيد دين شموليته التوحيد قسميه توحيد إثبات المعرفة توحيد فاند وطنة على ماذا تدور كلمة الاثقاب لأرى أن هذه الكلمة نصر لأحد شيء قيد توحيد التوحيد هو الاستقادة هو استقرار حفظ بشيء ما في النفس. في النفس استقرار حفظ بشيء ما في النفس. إذا ما نقول إذا استقادي ماذا يتعلق الاستقادي؟ أنا الذي هو مكنت أيضاً ما استقى مكنت يا توحيد بالصدام. ونعرف ان من كل فضيله ان تستقر النفس عليه تماما وانه فذلك توحد مرامها المرضيه هي التثاني من ان يعني انا مسافر داخل الدنيا ولا في هذه حسم حسم جازب انا اعتقد انه حكم, حكم الذهن الجاذب اذا هو في مريه تعلق يتعلق بالإثبات والمعرفة. فإذا كلمة الاثقاد لا تشمل وهنا نقدمها سادقان في مرسل سادقة أن كلمة الاثقاد لم تكن في اتساذ والسن وليش الاثقاد عقلت أهل ما لا يجب كلمة متأكسة على ماذا تدور تدور على مسائل الإثبات والمعرفة ولا تدور على مسائل القرم لكن بعض اراد هل كان متعقد؟ كان متعقد بعض هل العلم اراد الموسيعة هل تشمل. لكنها في الحقيقة نازلت مستقرة لأن هل الناس على مسائل اعتقال مسائل النفس وفهم والعقل والقلب وليست مسائل توحيد الله بأسعالنا هل هي توحيد الله بماذا؟ بأسعال نسبتها لله بابا هي العلم بعد أن قال ان ما تسبق العقيدة هذا بعض مصطلحات قال العقيدة تسبق على ما يدين به الانسان كنت تنكوه ها نعم انت قال ما هي العقيدة؟ ما هي العقيدة؟ ما يدين به الانسان شو هل انت فيه الشاملة؟ دي, دي. ما دان به القلب من نعرة بات يعمل يعني قلب في قوي عمل وما دان به الفم في جوارحه ولد لكن في الحقيقة كلمة عقيدة كلها عقيدة على ما لا تبحث عادة فأيقف النساء الزوج إذا أن النساء إذا كن شباب العقيدة صحافية ووأنا أجي وربما موجود وربما طلعت معي. كل مسائله تدور على مسائل الأسباب المعنية. نثبت لله ما أثبت لنفسي. نثبت أن ما حدث من أسماء وصفات. نثبت مسائل الغيبيات منافذ ما تجينا الذين يحذرونها والذين ينفونها وطلب منك من المعرفة. واللينا محرفونا واللينا محرفونا فكلها تدور كتب العقيدة. ثم كتب العقيدة على ماذا؟ على مسائل التصديق لله وَقُلْنَا أَنَ التَّوْحِيدُ لِلَبُورَةَ الْأَلَمِ وَا هِيَ التَّوْحِيدُ الْأَلَمِ وَتَحِلُّ الْأَلَمِ فهذه المصفة لو تم انتبهها كلمة العقيدة صارت بالآل من كلمة التجم كلمة فإذا مضح رجل كلمة عقيدة رهو الكلمة إلا لا يقصد عقيدة رهو الكلمة يعقيدة ما لا يقصد يعني نقل انه ليس عن في مسائل اكبره يعني نقل من امره ان يقول امره الصمع وهذا الحق لان فيها جهنم معقد وهي مش لكل الا ان يكون انها اشتاوه القوى في جهو لكن يقول فلان عقلته صحيحة لكنهم لا يتكلم ويتكلم ماذا فلان عقلته مثل ما تقول بعض الاحجاب مثل اهو لا يقول. لان أنا اراد الاخوان ان ينتصر على التحرير واراد ان ينبهى رجلا من جماعته يقول ماذا؟ بترسل. التحرير يقول بترسل. ولا يكون يكون على افعاله يكون المجد على ترسل. هم جماعة اهم افكرنا. لكن لا يقول. ينظر ربما يكون هذا الاخوانة. فكره صحيح ونقل صحيح وماذا اصدرها اصدر من المجي فكره صحيح على الجمعة وكذلك صار اهل العقيدة يمتحوا يوجد على عقيدة من نعم عدم التوحيد والتوحيد ما هو قلناه انه يدعث في الانبياء التوحيد التوحيد حق التحقق ففلان عقيدة مضحيحة وما ما... نسات هذا ربما لنجح ربما بالآخر عقيدة من, من صحيحة لقال له كلمة من الله يسلط ان الله يسلط ان الله يسلط ان الله يسلط ونقال لك انه على غير مذهب الاشياء رفض مسائل اعتقاد لكنه من جيسة انه